أ ن ا لن أ ع ي ش مشردا ً أ ن ا لن أ ظ ل مقيدا أ ن ا لي غد وغدا ً س أ ز ح ف ثائرا ً متمردا ً أ ن ا لن أ خ ا ف من العواصف وهي تجدى حمدا ومن ا ل ا ع ص ي ر التي ترمي دمارا اسودا ت ر م ي ا ل ق ا ر ا ل ق ن و د ا و م ن ا ل ق ن ا ب و ا ل م ن ا ب ل والقنابل والقنابل و ا ل ن ا ب ل ا ل ن ا ب ا ل ق ب ا ل ق ا ل و ق ا ب ل و ب ل و ا ا و ا ن ا ب ل و ا ن ه ا ل ف د ا ء أ ن ا ن ا ز ح د ا ر ي ه ن ا ك و ت ر ا م ت ي و ا ل م ن ا ب صرخات شعبي لن تضيع صرخات ش ب ي تضيق لن ولن تموت مع الصدى